والحوت كبره والبحر ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهراً فيسترهم والرب والعبد ينسى رباً ليس ينساه اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر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 أقرب شهيد وأبنى حفيظ تلتدون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجان ونسخت الآثار القلوب لك يا ربنا مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت لك الحمد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 ومسألة إيمانية دار حولها نقاش طويل وسار فيها جدال كبير بين مؤيد مغالي ومعارض جاف وبين متحفظ إنها قضية كرامات الأولياء والصالحين ولهذا الموضوع فوائده وأولى فوائد هذا الموضوع أنه يزيد الإيمان ويقول يقين إذ أن الناس إن علموا واستيقنوا أن الله يكرم عباده وأنه يؤيدهم بنصره وأنهم يكلأهم بحفظه عالم أن الله على كل شيء قدير فزاد إيمانهم واستيقنوا أن الله يؤيدهم وينصرهم وأن الله لا يخذل عباده ولا يخذل جمده ومن فوائد الموضوع أننا نعيش في عصر الطغيان المادي فنسينا قيما غيبية وقوة إيمانية وطاقه روحية هائلة تستنزل النصرة وتستعلي بقيم الإيمان فلذلك لا بد من الحديث عن هذا الموضوع ثم أن الحديث عن كرامات الأولياء والصالحين يفتح المجال أمام الناس ليعلموا أن الله يكرم أولياء الذين استقاموا على شرعه والذين قاموا على دينه وعندئذ تهف النفوس وتزم الأرواح وتذكر القلوب بأن تكون من أهل الكرامة فإن طريق الكرامة ليس طريقا مغلقا ولا سبيلا موصدا ولم ينتهي التاريخ فإن لله جنودا وأولياء على مر التاريخ والدهور والأزمان إنما تنصرون بضعفائكم كما قال صلى الله عليه وسلم بدعائهم وإخلاصهم كما قال صلى الله عليه وسلم ثم الحديث عن كرامات الأولياء يصحح مفاهيم مفاهيم مغلوطة حول الولي وحول الكرامة الكرامة من أكرم يكرم إذا جاد وأعطى والكرم هو العطاء مع زيادة والله يعطي أولياءه ويؤيد الصالحين من عذبه المفلحين وعباده المخلصين وجنده المجاهدين ولذلك الولي هو الذي استقام على أمر الله ظاهرا وباطنا أنا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولكنه لا متى من وقفات وتصحيح مفاهيم حول هذه الكرامة وحول الأولياء المفهوم الأول الأولياء وأولياء الله وليسوا بأولياء للناس إن كثير من الناس يتخذ عبادا من عبيد الله أولياء يقدسهم ويعظمهم ويلتف حولهم وهذا شرعا لا يجوز ففرق بين احترام من يظن فيه الصلاح وبين حب الأخيار وبين برء الأطهار وبين تقديس البشر وعبادتهم من دون الله عز وجل ولذلك بمفهوم هذا المفهوم الولي هو الله ولا يجوز لنا أن نتخذ من دونه أولياء ولكن لله أن يتخذ من عباده أولياء فالله يخلق ما يشاء ويختار من عباده يتخذهم أولياء يصطفيهم أما نحن فليس لنا أن نتخذ من اتخذهم الله أولياء أولياء لنا قل غير الله أتخذ وليا فأطل السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أقول أول من أسلم ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن أسمائه الحسنى الولي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد فالولي الأعظم هو الله جل جلاله هو الذي اصطفى أولياء ولكن الأولياء اليوم الذين رأهم أولياء للناس وليس أولياء لله بدليل أن الناس هم الذين اتخذوهم ونصبوهم وجعلوهم بل وتحكموا في عقولهم وفي إراداتهم فإذا أراد أن يسافر يذهب ويستأذن الشيخ وإذا أراد أن يتزوج يذهب ويستأذن الشيخ ويأمر الشيخ ويذهب إليه أن له بالخير كل هذا لا يجوز لأنه صرف لقضية الولاية من التعلق بالخالق إلى التعلق بالمخلوق وذلك سبيل وطريق إلى الوثنية وإلى عبادة غير الله وإلى تقديس البشر فلذلك أم اتغذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء القديم إنه ولي الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والولاية بمعنى القربة بين الله والقرب منهم وفعل الصالحات ثم التعييد والنصرة لذلك أمرنا الله أن لا نتخذ اليهود والنصارى أو من دون المؤمنين أي أنوائهم وأن ننصرهم وأن نوادهم وأن نحبهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله وقصوا ولو كانوا آباءهم إلى نهاية الآية لذلك أيها الأحبة هذا هو المفهوم الأول في الولي الولي رجل صالح تولاه الله أما نحن فلا نتولاه نتولى الله ونحب الله ونقدس الله ونعبد الله ولا نعبد البشر ثم المفهوم الثاني في قضية كرامات الأولياء الولاية والكرامة لا يتلازمان بمعنى ليس بالضروري أن يكون الولي ولي حتى تظهر له كرامات فإن الكرامة ليس الطوع إرادة الأولياء بمعنى قد تجري الكرامة وهم لا يشعرون ولبثوا في كافهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة وهذه كرامة لأولياء صالحين وشباب متقين دخلوا الغار وفارقوا المجتمعات واستقاموا على أمر الله وركبوا الأهوال ولكن لما قاموا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فالكرامة ليست طوع إرادة الأولياء أن يجلس الولي ويقول للناس أثبت لكم أني ولي ثم يأتي بكرامة هذا سحر وهذا دجل إن الله لم يأمرنا إن الله لم يأمرنا أن نفتعل الخوارق وإنما الأصل في الحياة أن تسير وفق السنن والنواميس وأن لا تخرج عن السنن والنواميس أراد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الهجرة ما هاجروا بالهواء هاجروا بالأرض ودخلوا الغار وتعرضوا للمصاعب من أجل أن يعلمنا أن نخذ بالأسباب وهذا هو الأصل ولكن أحيانا يعز الله أولياءه وينصر الله جندا في مواقف حرجة وفي أمور صعبة والذي يتأمل كل الكرامات التي وردت يجدها وردت في أيام المحنة وفي أيام الشدة أما أن يكون الرجل ساحر يقول للناس أثبت لكم أني ولي هذه تنشي في بلادنا العقلية المغرمة بالكرامات كل ذلك يقول لك فلان ولي أي كرامات شنو تقول ما عنده كرامات يقول لك معناه ما ولي بهذا المفهوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس بولي ولا الصحابة لأن أقل الناس كرامات حسية مادية هم الصحابة لأنهم لم يحتاجوا لإظهار الكرامات وأكثر الناس كرامة معنوية استقامة وتوفيقا وتأييدا من عند ربهم ونصرة ومعرفة للحق واستنابة للباطل هم الصحابة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 أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولم يؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا ذكره قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول أي ما تتمنونه لا أحقق لكم في الحال تقول لي أختبرك أنت ولي أقول لك أنا ولي تقول إذن افعل لي كذا وكذا وكذا هذه ليست ولاية الولاية الحقة أن تستقيم على أمر الله وأن تجري الكرامة على يديك وأنت تستبعد هذا الأمر وترى نفسك أقل شأن وتتواضع في هذا الشأن هذا هو موضوع الكرامة أما المتاجر بالكرامات كما يحدث في ديارنا والاستغلال السيء لقضية الكرامات وربما نسج الأساطير وحكاية الحكايات التي لا أصل لها أن الشيخ فعل وأن الشيخ عمل كل هذا مما لا ينبغي أن يكون الكرامة ثابتة ولكن ليس بهذه الطريقة البشعة التي يروج لها بعض الجهلة عياذا بالله ثالثا إن من الأمور التي ينبغي أن نقف عند عند قضية الكرامات لا تكون الكرامة إلا في طاع فلا كرامة في معصية ولا كرامة في أذى الخلق ولا كرامة في تلك الصلاة ولا كرامة في فعل المنكرات الكرامة في طاعة الله سبحانه وتعالى كما سوف نرى ونقف على هذا الموضوع بعد قليل ثم الأمر الرابع لا بد من التفريق بين الكرامة والخرافة وبين الكرامة وبين الاستدراج. ليس كل أمر خارق للعادة يعني أن صاحبه ولي من أولياء الله فقد يكون دجانا أو مشعوذا أو ساحرا والدليل على ذلك المسيح الدجال الدجال يأتي للرجل فيضربه في رأسه بيده فيشقه جزلتين ثم يقيم ثانية ويقول له ألست بربك الدجال يمشي على الأرض فيجد الأرض بورة فيسأل الناس عن أي نوع من أنواع الطعام من الخضروات يريدون فإذا سموا قال للارض إم فتنبت الأرض في الحال أن الزرع الذي يأخد أشهر حتى يستقيم يستقيم في لحظة ثم يعطيك منها يقول لك اذهب وكل هذه يعني إجى في وطاء صغير ميدان يقولون ذا يشرب يقولون ذا الطماطم الطماطم بدها يأخد ثلاثة يقول الوطاء طلي الطماطم اربع تقوله بس تيك تك يقول لك شيل امشي اعمل دكوه امشي اكل يعني الدجال ده كان جه في السودان بجحجه الناس جهجها لانه الناس اي دول عنده عنده يعني شيء غير خالص من العاده يقول دولي من اولي الله يعني التجازا ببارو قال لك التجال يمشي على الأرض فيخرج الذهب من باطن الأرض يتبعه كيعاسيب النحل الذهب اجمارج بيوراو يباريهو ما حنا يمشي الدهب يباريهو لا في ذو سايبه بس مع الهواء الذهب ماشي ذكر ما الدجال ولي الأولي الله الدجال أكبر دجال ثم الدجال يقول للسماء انطلي فانطلي الناس ما في كده يقولون دارين مطر أي والله السخانة شديدة والسحاب منتشر يا يا سماء نزل مطر تنزل مطر طوال هرايحوش له الدجال يدخل يده في قاع البحر ويخرج السمك ويشويه ب بحرارة الشمس، ارفع فوق، يجيب لك السمك مشوي، لا تمشي المورد على حاجة، يقول لك خد، وكل سمك مشوي. الدجاج ده كان جيب السودان، بعقل الناس الموجود الآن، ياخدوا لك الدجاج شنو؟ الدجاج الكبير خليه، الدجاج اللي صغار قاعد يجحجون الناس، الدجاجين، أي الدجاجين صغير، ناس يخلو ال ال ال ال ال ال الجزاز ال ال ال ال الجهاز، القناخ ماخذ الجهاز منه، ياخي إنت ما سكرابات ولا نازدين. يأخذوا الجهاز ويمسكوا الكهرباء يعني أنتوا خلاص أولياء يعني، ويمسكوا الكهرباء ويجيبوا ال ال ال الشيء اللي خطفوه النصب، ويجيبوا المسامير، ويجيبوا ال ال الحديد ويدوك بس بالشاكوش ناس طريقة من الطرق طريقة من الطرق قالوا أنهم أولياء لله ويفعلوا ذنب يأخذ كرامة لا تستوقف المؤمن وإلا لو لو استوقفته لأصبح عابدا للكرامة. ولم يكن عابدا لله تعالى. المؤمن عليه أن يستقيم على أمل الله وهذا أجل شيء أن يوفقك الله لأداء صلوات الخمس في المسجد وفي هذا العصر المليء بالفتن أن يوفقك الله لإستقامة على أمره هذا أجل كرام أما أن تذهب وتصبح ساحب أعوذ بالله تتعامل مع الجن كما يتعامل الدجال الدجال يقول لك وقد مات تعبوك، كيف لو أني بعثته لك من قبره؟ تقول له ابعث لي فيقول يا فلان أبوك الميت فيأتي الشيخ في هيئته وعكازه الذي كان يمشي عليه وبهيئته يقول لك يا أبني إنه ربنا فأمن به وهو ليس ولا يستطيع الدجال أن يبعث ميتا لأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله ولكنه يبعث قرين أبيه الجن الجن يتعاون مع الدجال ولذلك يبعث لك قرين أبيك فيأتي القرين في صورة والدك بصوته وسحنته وعمشيته وعبارته ولونه وكوس ثم يقول لك قد بعثني ربي من القبر هو هذا فأمن به يا إخوان ينبغي أن نفرق بين الكرامة وبين السحر وبين الكرامة وبين الخرافات والدجل والسعوذة ثم أخيرا الولي الصالح إذا جرت على يديه الكرامة فإن ذلك يعني أن نعظم الله الذي أجرى على يديه الكرامة إذا أقرم الله عبدا من العبيد فظهرت على يديه كرامة فالله أولى لأنه حي لا يموت أين ذهب الفتية ظهرت على يديهم أجل كرامة وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه هذه كرامة ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالرصف تحسبهم أيقاظا وهم رقود هذه كرامة ولبثوا في كحفهم ثلاثمائة سنين وزادوا تسعة اليوم لا أثر لهم بيننا وبينهم الأخبار أما الله فحي لا يموت ولذلك أقول لك لو أكرم الله عبدا من عبيدي بكرامة فأعجبتك فعظم الذي أكرمه وعظم الذي بيده كل شيء لا تعظم المخلوق عظم الخالق الذي أجر الكرامة على يده إذا كانت هذه بعض المفاهيم الأساسية في قضية الكرامات أقف بعد ذلك عند بعض الكرامات التي وردت في القرآن ومن ذلك قوله تعالى قوله تعال في صورة النمل قال أيكم يأتين بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفليتم من الجن أنا أتيك به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 هذه الآية تبين كرامة عظيمة من الكرامات أجراها الله على يد ولي وعبد صالح آصف ابن بارخية وكان حاضرا مع سليمان والمسافة بالإبل من بيت المقدس حيث سليمان إلى اليمن بالإبل مسيرة شهرين وعودا في شهرين وهي تحمل عرش كبير معناها المسافة تطول قال أيكم يأتي بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال إفريت من الجن والجن له قوة خالف هذا ليس بمستغرف في الجل في الجن قال أنا أتلك به قبل أن تقوم من مقالك أي قبل أن ينتهي المجلس وإني عليه لقوي أمين لا أسرق منه شيء قال الذي عنده علم من الكتاب هو عالم ورجو صالح ولكن الوقف مع الكتاب الذي جاء معرفا وقال الذي عنده علم من الكتاب هذا الكتاب هو كتاب سليمان أم كتاب نبي آخر الجواب هو كتاب سليمان الأمر الثاني هذا الكتاب الذي عنده منه علم هل هذا العلم عند سليمان أم ليس عنده الصحيح أنه عنده لماذا لأنه لا يمكن أن يكون في أحاد أتباع النبي من هو أعلم من النبي كما أنه لا يوجد في أمة رسول الله من هو أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو قال هذا رجل كفر. لو في ذل قال بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في ذل أعلم بالقرآن من الرسول الذي أنزل عليه يكفر. يقال كيف هو أعلم بالقرآن وقد أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي عندهم به علم هو اكتدى نزل على سليمان ولكن سليمان أراد أن يري الجن أن معه من, من الرعيتي من أعانهم الله. على أن له بالعرش وكان آصف يعلم اسم الله الأعظم فدعا به فأتاه العرش في لمح المصر ونحن نقول للناس الماديين حسبكم ورويدا ولا تعجلوا فذلك في قدرة الله ممكن إن كان في عقولكم لا يمكن في عصر الموبايل الذي يتكلم مع أمريكا في لحظات فإن ذلك في شرعنا ممكن وجائز أن يأتي عرش من اليمن في لمح البصر بدلاً من مسيرة أربعة عشر أن يأتي في لمح البصر ذلك ممكن وقد أعرب أهل التفسير في كيف جاء العرص بعدهم قال أنه خسف بالعرص في اليمن ثم نبع كما ينبو علمه بارض الشاف عند سليمان عليه السلام يعني غتس في اليمن لقومها في الشيء دي مرغت بحناك طوالي مرغ طوالي زي المويه جماري طوالي عرصي قدام الناس المهم وصل العرف في لمح البصر وهذه كرامة من الكرامات والسبب أن أمر خارق للعادة ولكن وقعت في سبيل نصرة الدين من أجل أن يظهر الأعداء وأن يعرفوا عظمة ربهم ليس عظمة الولي الكرامة عندنا لتعرف عظمة الولي والكرامة في القرآن لتعرف عظمة الله والدليل فلما رآه مستقرا وكلمة مستقرا كلمة بديعة بمعنى الآن السؤال لو تريد دخل الدولاب في أعضاء بجهجة جهجة شديدة وبعد ما يدخل الدولاب يقولون بجاي ماين خد تاريخ خشب بجاي خد طوبة لكن العرش تداء عرش كبير جاء من اليمن جاعد, جاعد واحدة مستقرة يعني ما قالوا جحقوا بجاي ولا رفعوا بجاي مستقرا عنده لكن سليمان ماذا قال ده المسلك الصحيح في التعامل مع الكرامة ماذا قال سليمان عليه السلام ما قال له عشان تامن عشان تقتنعوا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر هذا من فضل ربي ما قال عشان تامنوا تقتنعوا المنكرين عشان يعرفوا عشان يعرفوا ان أنا ولي ولا انا نبي ما قال هذا قال هذا من فضل ربي الكرامة الثانية كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الطريق المعتاد في سبيل الأرزاء السبيل المتاح الجزار والبقالة والسوق المركزي وسوق الخضار وسوق اللحمة والسوق وين هذا الطريق المتاح ومحل الفواكه وهكذا أما مريم في مكانها تأتيها الملائكة بالطعام والشرب وتلك كرامة وفي ذلك رد على دعاة تحذير المرأة الذين قالوا أن الإسلام لم يكرم المرأة الكرامة لا تقف عند الرجال ويكن في السودان الأولى عندهم كرامات كله الرجال ما لاقت لمرة قالوا عندها كرامات في الكرامات للرجال والنساء معا وهذا كان موجود في عصر السلف كانت حفصة بنت سيرين رضي الله عنها حفظت القرآن وهي في الثانية عشر من عمرها كانت تقوم الليلة تصلي وعندها مصباح فانس موجود فإذا انطفأ ضوء السراج نبع النور من تحت أقدامها يضيء لها الغرفة بدون الكهرباء كان قطع قرعين بتولع طوالب هذه كرامة لامرأة صالحة وميمونة بانتشاقولة الواعظة رضي الله عنها بكراماتها كراماتها كانت فقيرة وتلبس عباء جلباب عشرين عام كل يوم يبدو كأنه جميل لما سألوها قالت إن الثوب الذي لا يُعصى الله فيه لا يتخرق سريعا قلت لون الجلباب ما بيحصل فيه الله ما بيتقطع قطع به سرعة عشرين سنة لابت جلباب بذق وكل يوم كأنه جديد هذه كرامات كرامات واضحة وهي تأييد من عند الله ماجد القراشية رضي الله عنها عندها من الكرامات الشيء العجيب كانت تقوم الليل وكان النساء بالنهار يرون في وجهها نورا ووضاعها والشيء منور قالوا لها بأي ذهان تدخرين تد تد تد بأي دهان تدهنين بيتمسي حياته كريم قالوا لي كريم ديان ولا كريم شنو قالت هذا قيام الأسحار إذا خل القائم بالليل بربه أفاض عليه من نوره أشاء كده النسوان ما جربت الكريم ده قيام الليل من أول الوشي أصبكت هم دائران يقبل السمحات وظلطنا الوشي والوشي يبقى أبيض بل قوة الوحنة وجهها فاتح ولا في كراعين تود كراعين وين؟ كراعين زرور، زي كم سلطة تتروسا كيلين؟ جوز الفغلون تحت التحكلون، أعوذ بالله يا أخي أنت بك كدايرة الكرام الواجب أن ال... يبيض ال... ال... ال... ال... ال... الوجه، ذا كريم مصنوع في القرآن والسنة قيام الليل قيام الأصحاب ينور الوجه هذه كرامات ولذلك. الشرامات ثابتة بالقرآن ثم بالسنة كما ورد في حديث البخاري أن أسيد بن حضير رضي الله عنه وعباد بن بشر رضي الله عنه كانا يأتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتأخران فيه حتى منتصف الليل حتى إذا رجعوا كان لأحدهما مسبح فانوس يحمله يضيء لهم الطريق فلما أقبلوا على مفصرق الطرق أصبح كل يقسم على صاحبه أن يحمل المصباح ده يقول له شيره إمتى ودي يقول له شيره إمتى في النهاية أقسم أحدهم على صاحبه فحمله إياه فلما انصرفوا انصرفوا ومع كل المصباح في يده هذه الكرامة كرامة من الكرامات الحقيقية التي فيها إكرام الله لعبيده الصالحين ومن الكرامات كرامة أبي مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب الذي قال عنه أهل العلم أنه حكيم الأمة في اليمن لما لما خرج الأسود العنسي وقال أنا رسول الله دع نبوء دعا عبد الله بن ثوب أبي مسلم الخولاني وقال له أشهد أن رسول الله قال لا أسمع قال أشهد أن محمد رسول الله قال أسد أن محمد الرسول الله فأخذه وأضرم له نارا وألقاه في النار فلم تضره شيئا النار ما ضرته ثم قال له الناس يا يا أسود أصرف هذا عن ديارك فإنه يفتن لك الناس فأمره أن يرحل فراح إلى المدينة قاصد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل المسجد أنقذنا قتوى بالقرب من المسجد سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وأن الخلافة خلافة أبي بكر فدخل المسجد وصلى فجاء عمر رضي الله عنه ونظر إليه قال له من أنت من أنت قال له أنا عبد الله بن ثوب قال الذي ألقي في النار فنجاه الله قال نعم فقبله عمر وجعل يبكي ويقول الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من به كما فعل بإبراهيم الخليل وهذه كرامة من الكرامات الثابتة ولكن هو لا يبحث عن الكرامة الكرامة تحصل لحاجة يقول الشيخ الإسلام تيمين رحمه الله تعالى إن, إن المشي على الماء كرامة للأولياء والصالحين ممكن الولي يمشي على الموية ما, في ما تنكر لو في زول مشي على الموية ما تقول لا لا دب لا لا تكذب ولكنه يمشي على الماء لتحقيق ما ينصر الدين إذا لم يوجد جسر يمر به ما في قام مشى على الموية عشان يعمل حاجة ينصر المسلمين ماشي حدك حاجة, حاجة مهمة ماشي على الموية ممكن مش العوم يمشي على الموية بفوق زي ما يمشي في الوطن ممكن ده ربنا بيكلمه لو الناس عندهم يقين لكن الكبري فيه يقوم يقول للناس أنا ذا أمشي على الموية قال العلماء هذا على الحاكم جلده وحبسه ما يخلون شع المويه لأنه هنا من بعث ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلق فلا يجوز ذلك هذا لا يكون كرام إنما هذا يكون عبث عياذا بالله في كباري في في كبري شباب دوا جاي قص وفعل أقطعمش بالكبري إلا تمشي بالمويه الكبري فيه تمشي بالمويه دجين بقا دزول ما عجب ما نصيح لكن لو ما في كبري والوالامة تريد نصر أو تريد قضية مهمة يمشي على الماء يمشي على الماء ويتوكل على الله والله يؤيده وينصره ويحفظه ويكرمه أما بغير ذلك فلا يجوز وكذلك في كبري بجاي اثنى كبري كبري أنزل أزرق بجاي وكبري بوري يقول أنا مشي خرطوم تمشي خرطوم كيف بالموية لا ما تمشي بالمو ما في كبري أركب ال ال اللفش أركب العبارة أركب المركب ده أقول له ما فيه أمشي على الموية كما فعل الصحابة وللصحابة كرامات وللتابعين كرامات وهذه لا تحصى ولا تعد كان أبو معاوية الأسود رضي الله عنه رجل أعمى بريد خرج إلى قتال وهم في المعركة والروم على حصون كان هناك روبي يأخذ حجر فلا يرمي به أحد إلا أصابه حتى أرضاه على الأرض في ذول نياش من الروم ذلك ركب فوق الصحابة محاصرين التابعين محاصرين معاون الصحابة في عهد معاوية بن البي سفيان أبو, م... أبو... أبو معاوية الأسود يشيل يشيل الروم الحجر يرمز الجماعة ذلك يضربوا ذلك عن طوالي الصحابة والناس يخافوا يلاوزوا فقال لهم أبو معاوية دلوني على مكانه أخذوا دلوا قال قاصدوني إياه خلوني قصاده قال أعطوني سهما وقوسا أدوا سهم وقوس قال أي مكان تريدون قالوا خصية فضربه فوقعت في خصيته فوقع ال ال ال الرومي ميتا قالوا لهم دارينا وين لو قالوا في راسه كان ركبنا في راسه قالوا دارينا في المحل الفلانيه بس رمى السهم في المحل الفلانيه طوالب يخذ الناس عنده كرامات تجيلة لا كسب القرامات الإخلاص والتقوى ومخافة الله والتوابع والاستقام على الكتاب والسنة والاعتناء بالسنة والجهاد في سبيل الله ونصرة الدين كل هذه أسباب سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسفينة اسمه مهران ابن ابن مرافنة وهو فارس ولكن كان خدم من خدامه صلى الله وسلم ومولى من مواليه وعبد من عبيده هو كان تحت أم سلمة فاعتقته أم سلمة وقالت له بشرط أن تخدم رسول الله قال والله لو أعتقتيني ولم تشترط علي لما فارقته هذا سفينة وسماه أم سلم سفينة وصموا مهران أتوا من غزوة ثم سال الوادي سيلا في وادي فوجسين فحمل قال السبعة عند سبعة بعيد وقر السبعة بعيد قال فوضعها رسول الله عليه، وقال احمل إنما أنت سفينة قال فسارت عليه سفينة فقال فخرجت أعوم بالماء حتى أخرجتها من الشق الثاني من الوادي ده سفينة خرج إلى ديار الروم مجاهدا ضل الطريق أو أسره الروم لما عاد يجري لا يعرف أصحابه ظهر إليه أسد جاء أسد فقال للأسد يا أبا الحارف وأب الحارث كنية الأسد الأسد يكنى بأب الحارث عند كنية يا أب الحارث أنا مولى رسول الله كان من أمري كيت وكيت وكيت قال فبصبص له الأسد وجعل يمشي معه فإذا سمع بصوت جرى الأسد تجاه الصوت فإذا لم يهد شيء حتى أوصله إلى الجيش ورجعه كرام ما في شك لكرامات تقيلة دي الكرامات الحق. هذه هي الكرامات، إخواننا أيضا علينا أن لا تكون، أن لا نكون بعقلية مادية جافة. الكرامة ثابتة، هل تعلم أن عاصم ابن أبي إسحاق شيخ حفظ في قراءة القرآن، سيد القراء في عصره الذي يقال رواية حفص عن عاصم، عاصم هذا رضي الله عنه. من القراء قال كنت في بيتي فضاق من العيش ثلاثة أيام لم نذق فيها طعام قال في اليوم الثالث توضعت وخرجت إلى الجبان تعرف الجبان مش خلق الخلق ذهب إلى الجبان وصليت لله ركعتين ودعوت الله فيها وقلت اللهم يا مجري السحاب ويا منزل الكتاب ويا هازم الأحزاب أرزقني منك رزقا بغير أسباب اللهم إني أسألك رزقا لا تجعل به في الدنيا عليا ذلة ولا في الآخرة تبع رزق ما إدوني ويذلوني ممكن الناس يدوك الرزق لكن يدلوك عشان يدوك قال لي ما ده رزق زيدا شو إذا هذا كيف يشترق ورزق ما أدفل لي يوم القيامة جبت من وين المرابحة حلال لا لحرام البيعات ما كان الصح السمسرة العربون قال لي بس رزق منك طوالي ما تقول لي يوم القيامة جبتم وين قال وانا في السجدة الثانية من الرجعة الثانية سمعت وقعة قرب رأسي سمع ربدي بس قال كدت ان اقطع عليها الصلاة استنظر ان لكن صبر نفسه سرعة سرعة الشهد قال السلام عليكم السلام عليكم قال فاذا هي حداء سقط منها كيس فتحته فاذا فيه دراحم ودنانيذ شيء عجيب دراهم وجناني وفيه جوهر حمراء ملفوظه في قطنه طبعا ده جز حلال قص ما ما بيسال الردي جاي من وين بالك سودا جاي من واشنطن جاي من دبي لا ما عنده شغله الردي دي وقعت شغل خلاص والجوهر دي جم سبحان الله قال بعت الجوهرة بمال كثير اشتريت عقار اول حاجه عملت اشتريت ملك بعد ما كان مؤجر وكل شهر كوكو الدين حق الإيجار قطع المسألة دي مرة واحدة قال ما في زجي لي ولا يجن مني ماشي وقال واستخست فيه حانوتا وعمل له دكان وجاب فيه كمان نزل فيه ما شاء الله بضعه يا أخوان قلت للفكر لما صار مضطربا وخانا الصبر والتفريط والجلد دعها سماوية تمشي على قدر لا تعترضها بأمر منك تنفسد فحثني وحفني بخفي اللطف خالقنا نعم الوكيل ونعم العون والمدد نعم الوكيل ونعم العون والمدد لا تشك في قدرة الله ربك على كل شيء قدير أيها الأحبة هذه بعض كرامات الأولياء أسأل الله تعالى أن يكرمنا أولا بالإسلام وأن يكرمنا ثانيا بالاستقامة على دين الله وأن يكرمنا بالنصر على أعدائنا إنه ولو ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن الكرامات العجيبة ما وقع في فتح المدائن على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والجنود الذين خرجوا في سبيل الله لما وصل سعد رضي الله عنه وانتصر في معركة بهرسيد وبرس وبابل ومعركة البويب بقي على جسر يقوده إلى مدينة المدائم التي فيها قصر رئاسة الكسرة وينتهي بها ملك الفرسي فجعل يسير الجيوش فيمشون بالجسر وبينما بعضهم يمشي انكسر الجسر وانهدم وكان الماء طافيا ونهر دجلا ثائرا وهائجا فوقف سعد وقد انقطع جنوده بعضهم على الضفة مع الفرس وبعضهم على الضفة بالعراق وهو يريد أن يصل إلى مدينة المدائن ومكث أيام يفكر في الموضوع ثم رضي الله عنه بعد ذلك قام في قومه خطيبا وقال يا أيها الناس إني قررت أن أقتحم نهر ذجل بفرسي فمن رأى في نفسه خيرا وآنس منها شفاءة فليقتحم معي ومن لم يستطع فإني لا ألومه ولا أؤثمه ثم قال إني مقتحم فاقتحم قبله حجر ابن عديد وقيس بن مكسو المرادي وعدها اللالكائي في كتابه كرامات الأولياء كرامة لهما لأنهما على ثقة من نفسيهما فاقتحموا ودخلوا قال سلمان بعث الإسلام من جديد سخر الله لهم البحر كما سخر لهم البر وإن البحر هائج وإن كل وإن كل أحد معقرينه في أنس بتونس وقد غطى الماء الخيل فلا يرى الماء من كثرة الجند لا يرى الماء قال وسعد يقول والله لينصرن الله وليه والله لا يهزمن الله عدوه والله لا يظهرن الله ديننا ما لم يكن في الجيش بغي وذنوب تقلب الحسنات دخل وقال ذلك تقدير العزيز العليم حسبي الله ونعم الوكيل مجو حتى خرجوا من الضفة لما رأهم الفرس قالوا بالفارسية ديوان آمد وديوان آمد معناها تقاتلون جنا ولا تقاتلون إنسا ففر يزدجر يزد يزد يزد رئيسهم فر في زنبيل دخلوه في برميل وشالوه قاموا جارين في ألف طباخ يزدجر شوف الطغاق نهايته عنده في قصر ألف طباخ وألف خادر وألف رقيق كله معه قالوا ديوان آمد ديوان آمد إنما تقاتلون جناً ولا تقاتلون إنساء فخرج سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهذه تعد كرامة من الكرامات للجيش كله وكنا ننتصر على أعدائنا وكنا في عزة ومنعة وكنا في عزة ومنعة من خصومنا لما كنا على دين يسخر الله لنا البحر كما يسخر لنا البر ولكن الآن الأمة الإسلامية مغلوبة على أمرها مغلوبة على أمرها النصارى في أنحاء العالم يستولون عليهم وأخاف بقلب صادق أن يستولي علينا النصارى في بلادنا مع اتفاقية السلام التي جعلت النصارى نفسية مستعلية يتعاملون مع المسلمين إلى يومنا هذا بفاقد الثقة والتفاصيل الموجودة في الاتفاقية دليل على غياب الثقة أي يتكلموا يتكلمون عنه في الاتفاقية ولسه بعد قالوا اللوائحة التفسيرية النازل ما في فينا ثقة وبالرغم من هذا أخشى أن يطهدوننا وأن يذلوننا في ديارنا وذلك بدت بوادره عيادا بالله في جامعة النيلين في جامعة النيل والأسبوع الماضي جاء مجموعة من النصارى يتبعون لتنظيم الانف وهو الجبهة الافريقية تنظيم جونقرر في الجامعات جاءوا فوجدوا طلاب أخيار يريدون أن يقيموا حلقة في الدين يواهوا الطلاب أذن أذانوا العصر فذهبوا إلى المسجد وبعض الطالبات واقفات جاء هؤلاء النصارى فوجدوا طالبات منقبات خلعوا نقابهن يا لالعار ويا للفضيحة يا لفضيحة أجهزتنا الأمنية ويا, ويا, ويا لفضيحة ديارنا وأول الغيث قطرة دي البداية لسه اتفاقية ما جت دي البداية وده منظر متكرر أركب الحفلات الشاخر مع القمساري وينبذوا الناس ويقول لنا ما بدفع وبدأت فوق راسا وده تعملوا عملوا أصبح النصارى أعطتهم الاتفاقية قوة نفسية وطاقة استعلائية معادية مع قلعوا النقابة على طالبات قلعوا نقاباتهم وشلتهم بركرعين شلتوهم وكفتوهم ورجبوا عرباتهم ومشوا ولحد يوم مدينة زور قال بغم ما فيه. السودان أنا الله لا آسى على هؤلاء الطلاب فلن يصيبهم بعد ذلك إن شاء الله ما أصابه ولكنني أخشى أن تكون هذه مفردة عدوانية في ظل مقدمة السلام مقدمة للسلام وهذا فيه من المخاطر ما فيه نحن لا نقف ضد السلام ولكننا نتعامل معه بحذر ولا نتعامل معه بتفاؤل وصدق حسنا إذ قلنا أن لا نتعامل مع السلام بتفاؤل هذه بداياته بالله يقلعوا النقاب المسلمين قاعد يقلعوا عليه بعض حتى عنده رأي في النقاب ما قاعد يقلعوا تجي تلقى واحدة مسلمة تطلع النقابة هل تعرف لماذا فتح المعتصم عمورية في بلاد الروم وهزم 160 ألف رومي هل تعرف لماذا لأنهم كشفوا كمرأة في سوق عمورية فقالت ومعتصماء فسير المعتصم جيشه من ب من... من من من بغداد وقال والله لا تمسني ما أجنابه حتى أذهب وأجعل ذلك العلج عبدا لتركمرة الرفع الرفع جاب ذبذان أبقي لها أبقي لها خادم لا رجت معمرته لا تمسني ما أجنابه من اليوم ذي بدأ يسير الجيوش حتى غزا عمورية جيش أولوا في عامورية وأخروا في بغداد وعلى رأس الجيش المعتصم أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منوق النقاع طلعوا من بيوتهم وأهلهم أشردوا وطلعوا وأجناهم بسبب بسبب أنهم كشفوا نقاب امرأة في سوقهم في سوق الزهر ذهبت تشتري فراودوها أن تشتف نقابها فأبد فلما جلس فعملوا مؤخرة ثوبها في ضاريا فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا فيها فقالت وإسلاما فكان هناك مسلم قريب من السوق وحده وكلهم يهود فعدى على الصائف فقتله فاجتمع اليهود عليه فقتلوه، الكثرة تغلب شجاعة فسير رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا وأجل اليهود، إنها الأعراض وأحشى أن تكون هذه بداية سيئة لهذا السلام تنظيم الإنف يعتذر وقالوا ذير ما نحن وذير منشقين مننا وما حرشان من الكريسة قالوا لأنهم ناس مسيحيين متعصبين مسيحيين متعصبين نحن برضو مسلمين متعصبين إذا كان عندكم ثلاثة آلهة نحن عندنا إله واحد لا نحشى إلا إياه ولكن بالرغم من ذلك طلبنا من شبابنا ألا يتعاملوا بردة فعل وأن يكونوا على تعقل حتى لا تقوم فتنة في هذه البلاد ويقتل فيها من لا يستحق القتل نريد أن يحتوى الأمر ليس على مستوى هذه الواقع الجزئية أريد تدخلا حكوميا كبيرا كليا في كل المسائب كما حفظ للنصارى وكما قام جون قرن على حقوق النصارى نريد من يقوم على حقوقنا من يحفظ ديننا من يصرون قيمنا من يحفظ لنا حقوق الأغلبية إذا كانت حقوق الأقلية تصان فكيف حق حقوق الأغلبية هذا السلام ينبغي أن يقوم على العدل وأن يقوم على الاعتزاز بهذا الدين لا نعتني على أحد ولا نظلم أحد ولا نؤذي أحد أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإيا كل ما يحبه ويرضى وأن يردنا إليه ردا جميلة اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا مولانا اللهم حفظ إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعل اتماعنا هذا اتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محرومة ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته اللهم اشمر ضائنا ومرضى المسلمين اللهم اشف jogo صلاح الشيخ يا رب العالمين اللهم إنو كان من المصلين معنا في هذا المسجد اللهم انزل عليه عافيتك يا رب العالمين اللهم اجمع له بين الصحة والعافية وبين الأجر يا رب العالمين اللهم اعليه إذا العافية وانسع بيمينك الشافية يا رب العالمين اللهم اشفه واشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم علي كلمتهم اللهم انصرهم على عدوهم اللهم أنصر إخواننا في فلسطين اللهم أنصر إخواننا أنصر إخواننا المجاهدين في العراق اللهم أنصر إخواننا في الشيشان اللهم أنصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في أفرق وفي كل مكان اللهم نصرك الذي وعدت يا رب العالمين اللهم أنصرهم بنصرك المؤثر يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم وإقيم الصلاة